وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله في الحياة الزوجية أفراح وأحزان يوم تطيب فيه العشرة بين الزوجين فيصبحان وكأنهما أسعد الناس على وجه الأرض ويوم تحدث فيه أو يحدث في البيت ما يعكر صفاء القلوب وراحه البال وليس هناك بيت يخلو من المشاكل بين الزوجين ليس هناك بيت ليست فيه مشاكل بين الزوجين الحياه الاسريه لا تخلو من متاعب ولا تخلو من شدائد ولا تخلو من مصاعب ولكن هذه المتاعب وهذه الشدائد تنجلي سريعا تزول بسرعه اذا نحن عالجناها بالصبر والحكمه وضبط النفس وما اعقل ابا الدرداء لما قال لزوجته اذا رايتني غاضبا اذا شئتني غضبان فراضني دير لي خاطري واذا رايتك غاضبه واذا شفتك انا او ثاني غضبانه رضيتك دلك خطر والا لم نستحب والا غير ممكن غير ممكن باش حنايا نتعاشروا مع بعض غير ممكن وهذا كلام حكيم من رجل حكيم فتعال بنا ايها الاحبه نلقي نظره سريعه على بيت مثالي بيت يدير شؤونه رجل كان على خلق عظيم رجل وكلت إليه مهمة جسيمة مهمة إبلاغ آخر رسالة ولكن مهمته تلك لم تمنعه من إصلاع منزله وتربية أبنائه وإدارة شؤونهم أبدا أعرفتم من يكون هذا الرجل أيها الأحبة إنه محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه كلامنا اليوم وإن كان بشكل وجيز عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع مشكلات الأسرة فأقول لكم لنستمع ونقارن بين طريقته وطريقتنا في حل هذه المشكلات عباد الله ماذا لو قالت لك زوجتك أو طلبت منك أن تساعدها في تنظيف المنزل أو طلبت منك أن تساعدها في غسل الأواني كيف سيكون جوابك بالله عليك منا من سيكشر على انيابه من شدة الغضب ويشعر بالإهانة ويشعر بالقدع في رجولته وقد يصرخ ويقول أنا أنظف البيت انا ارتب اركانه انا اغسل الاواني اما محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه فتقول عنه زوجه عائشه رضي الله عنه فيما اخرجه البخاري من حديث الاسود رضي الله عنه قال سالت عائشه رضي الله عنه ما كان النبي يصنع في بيته ماذا كان يفعل في بيته النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يكون في مهنة أهله تعني في خدمة أهله وفي رواية أخرى قالت كان يخيط ثوبه يرقع ثوبه ويخسف نعله كان كي عدل هو توب دياله اللي باس دياله لاتخطعه وكي خير والحداء دياله البلغة دياله لاتخطعته ولكي رقعه صلى الله عليه وسلم وكان يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم تقول عائشة فكان من عادة العرب في ذلك الزمان أن يكون في خدمة أهلهم ومن حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لازواجه أنه كان يصبر على ما يصدر من إحداهن من الإساءة ولا يقابل الإساءة بالإساءة أبدا وإليكم هذا الحديث وهو حديث عمر رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري وصحيح المسلم يقول عمر رضي الله عنه كنا معشر قريش نغلب النساء كنا نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار أي في المدينة إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب الأنصار يتعلمن منهن فيقول عمر رضي الله عنه فصحت على إمرأتي فراجعتني غوت علي أردت عليه فأنكرت أن تراجعني فقالت ولما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه حتى وما كردو على النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإن إحداهن لا تهجره اليوم حتى الليل فهذا محمد بن عبد الله هذا الرجل الذي كان على اتصال بربه سبحانه وتعالى وكان ينزل القران على قلبه وكان سببا لخروجنا من ظلمات الشرك الى نور الايمان ومع ذلك كانت تهجره زوجته طيله اليوم ويصبر على هذا الاذى ويصبر على هذه الاساءه فما بال البعض منا لا يحتمل أن يسمع كلمة واحدة من زوجتي ولو كان مخطئا فسبحان الله من الذي أعطاك الحق أن تقول لها ما شئت من الكلام وحرم عليها أن ترد عليك فيما ظلمتها به إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه يستمع لوجهة نظري أزواجه وحتى إذا أساء إليه يصبر صلى الله عليه وسلم ومن حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لازواجه انه لم يلجا في يوم من الايام الى اصلاح الخطا بالضرب لم يفعل ذلك في يوم من الايام فعن عائشه رضي الله عنها تقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده لا امراه ولا خادما ابدا وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الرجل للمراه عده عيبا في الرجل نقصا فيه وارشد المراه الى عدم القبول بمن يضرب النساء اذا تقدم لخطبتها فعن فاطمه بنت قيس رضي الله عنها قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان معاويه ابن ابي سفيان وابا جهم تقدم لخطبتي خطبان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه اي رجل دراء يضرب النساء واما معاويه فصعلوك لا مال له اي فقير ليس عندهما تزوجي اسامه بن زيد فارشدها صلى الله عليه وسلم الى رجل لا يضرب النساء وعندهم من المال ما يكفل النفقة عليها وأنا أقول لهذا الذي لا يعرف إلا لغة الضرب مع زوجته أقول له بالله عليك هل ترضى أن تعامل أختك أو ابنتك أو أمك بهذه الطريقة هل ترضى بهذا الأمر فكيف إذن تسمح لنفسك بضرب زوجتك بل منهم والعياذ بالله من يفخر بهذا الأمر أمام الناس ويجاهر به أمام الناس نسأل الله العافية يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أقول أيها حبا من أسهل الطرق لتحسين أوضاع أسرتك وكسب محبة أهلك أن تعترف بجميل زوجتك بين الحين والآخر. فالمرأة بالطبع، المرأة بالطبع لها جوانب عديدة مضيئة وجميلة. سواء كان الأمر يتعلق بجمالها الظاهر، بجمالها الحسي، أو بجمالها المعنوي من أدب وخلق. ودين وحسن تصرف أو حسن عمل في البيت طبخا وترتيبا وإصلاحا وغير ذلك فأثني عليها بين الفينة والأخرى لأجل هذه الأمور لما عاتبت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن خديجة فقالت له وكأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أجاب عليها؟ أجاب عليها بذكر بعض محاسن خديجة وإن كانت قد ماتت فقال لها إنها كانت كذا وكانت كذا وكان لي منها ولد وهكذا وذكر مجموعة من المحاسن حتى بعد موتها وما كان لها من الفضل عليه صلى الله عليه وسلم فهي التي ساندته في أول دعوته ولما سئل عن أحب الناس إليه من قبل رجل لما قال له من هو أحب الناس إليك ماذا قال؟ قال عائشة رضي الله عنه فحقيقة من أراد أن يتودد إلى زوجته فعليه أن يذكر كما قلت بين الحين والآخر أن يعترف بجميلها فإذا صنعت ذلك توددت المرأة إليك en is Allah aangezien dat hij aangezien is dat hij aangezien is dat hij ahwala buyutina. dat hij aangezien is dat is dat hij aangezien is dat hij aangezien is dat hij aangezien is dat hij aangezien is dat hij aangezien is dat hij aangezien واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم يسرنا لليسر وجنبنا العسر واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنك ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوموا إلى صلاتهم يرحمكم الله